بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينضر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا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 ميمو بهذا الحديث اسفا ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبغ و ام ايهم احسن عملا واننا لجاعلون ما عليها صعيدا جهزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم لا هُمْ لَنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا نَبْثُ أَمَدًا نَحْنُ نُفَصِّلُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط فراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 ولا يشيرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملّدهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن رعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانُهُمْ عَلَيْهِمْ بُنْيَانٌ وَرَأَوْا بِهِ كُلَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ وَقَالَ الَّذِينَ وَلَغَوْا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ وَرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ يقولون خمسة سازسهم كلبهم رجما بالغير ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم والربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قدير فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وابقوا ربك إذا نسيت وقل عسى أن يأتي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر فيه وأسمع ما لهم من دونه من ولي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبتل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 سَنَدْفَعُ عَنِ الظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شَرَابِقُهَا وَإِذَا اسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي وُجُوهَهُمْ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمنوا الصالحات إنا لا نغيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلََّونَ فيِيهاَا مِن أَشاوِر يضَهَا بِ وَيَلبَسْغُونَةِ آابًا خُضْرَ مِن سُدُسِ وَإْتَبَقَ مُدكِ إينَ فِيهَا على الأائكِ يأَمَ الثََّابُ وَحَسُونَة مُتَ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 وَإِنْ أَدْرِئْ بِهِ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا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 عش رَبي أي يؤتيان خَييرًا مِن جَذِك ُسد وَُس عَلَهَا خص مِنَ السم إ تُشبح صعيدًا زَلفار ص حَمهَا غَرًا فَن تَسَصعَ قَلَب وَخ ط ب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 فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الغياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا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 فَسَجَدُوا لِلَّهِ إِبْلِيسُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ الظَّانُونَ بَدَلًا مَا أَشْهَدُهُ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُغِلِّينَ عَدُوًّا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا فَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا ظَنَّ الْغَاوِي فَغَوْا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدرا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مغشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِمَّةً أَنْ يَفْطَهُوا وَفِي آذَانِهُمْ وَقَرَى وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحْمَةُ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَذَابِ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا أَثِيرَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا نَسِيَاهُ قَالُوا يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا فدَّ دا وَزَا قَالَ لِ فَتَهُاتنا غدَا أنا لَذِ لَن منِ سَفرن هذا نَصب قَا أرأيتَ إْإمَا إلى الشَّفرْرَةِ فَإِني ننسيد الحوط فَإِّي نسيدٌ الحوتَ, الحوت وَمَاأَ سَانه إَّ الشَّيطانُوا أنأََُّ وَاتخَذَ سبيلَهُ في البحر عدب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 فانطلقا حتى إذا ركبا في السكينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فرجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتحدت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبيني سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان عراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فأخشينا أن يرهقهما طغيانهم وكفرهم فأردنا أن يبدلن لهما ربهما خيرا منه زكاة وأطرب رحما وأن الجدع فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأهيل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأسلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ نغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا مقرع وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أكبع سببا حتى إذا بلغ مطرع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أكفع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدقين قال انفكوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما اصطعوا أن يظهروا هو له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات في فردوس نزلا عاددين فيها لا يبغون عنها حولا قل له كان البحر ميلادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قولا انت انفذ كلمات ربي ولو جئنا باثمه ماذنا ق إنما أنا مشررفكم يوح إلي يح إلي أنما إلىهكمم إهُ وَ واحد فمن كان يضظولق رّه فَعمل عملهُ صالحة وَلا يشرك بإبادة ربي أحد